بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاذ بالقارعة فَأَمَّا فَمُولٌ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَا وَأَمَّا عَذٌ فَأَهْلِفُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَا سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرَا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرَا كَأَنَّهُمْ أَعْذَابٌ مِنْ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ وَدَاءَثِرَاعٌ تَفِكَا بِالْغَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِم فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِنَّمَا لَمَّا قَامَ الْمَاكُمُ فِي الْجَارِيَةِ لِنَدَعَ عَلَهَا لَكُمْ تَب كيرثوا وتعيا اذنون وغيه فاذا نفخ في الصور نفخه واحدا وطملت الارض والجبال فدك ثبكه واحده فيوما اذ وقعت والشق في السماء فهي يوم اذ وهو والملف على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم اذ جَمَعَ إِلَيْهِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كنوا واشربوا هذيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأم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 118. خذوه فغلوه ثم الجعيم صلوه ثم في سلسلة ذرها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا خمين ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا القاطعون فلا أقسم بما تبصرون وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَفَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنكُم مِّنْ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 وَإِن النَْلَ خَُ لقين فَسَِّقْْ بِسمِرَ بِكَ